بسم الله الرحمن الرحيم واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لبيك اللهم لبيك لا شريك يطيب لاخوانكم في تسجيلات حامل المسك الاسلاميه بدوله الكويت أن يقدموا لكم الإصدار الثاني عشر قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ويحتوي هذا الإصدار على سورتي الأنبياء والحج مع الدعاء اللهم ربنا عز جارك وجلثنا وقد سجلت هذه التلاوة ولأول مرة من صلاة التراويح لعام 1421 للهجرة بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وَإِيَّاسْلُبَهُ مُذْبَأً شَيْءٌ لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ وَالآن نترككم في رحاب تلك الذكريات الرمضانية. يا أم المصلين الشيخ مشار العفاسي تديم. من خضرك صلوات التراويح. كابي بمدينة الكويت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.